مما يعنينا في التأسي بالملائكة أمران الأمر الأول كثرة الذكر والأمر الثاني الخشية من الله فأما كثرة الذكر فإن النبي عليه الصلاة والسلام سؤل أي الذكر يا حب إلى الله قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وإن كنت الرواية التي أحفظها الآن سبحان الله وبحمده